فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 أربع شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولو لفضل الله عليكم ورحمة الله في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم.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 1. Lهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 2. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأما الله رءوف رحيم. يا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 يومئذ يُوفِّيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبيثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.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 وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدن زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهم أو آبائ بعونتهم أو آبائ بعونتهم أو أبنائهم أو أبنائ بعونتهم أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أو خواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير قل الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يقتربن بأرجلهم الَّذِي يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ مِنْ زِينَتِكُمْ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن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 ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا اللي تبتوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله من بعدك غفور رحيم ولقد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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقب من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من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 رجال الله تلهب تجارة ولا بيع عذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَتِهِ يَحْسَبُهُمْ الظَّمَانُ مَا حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدَهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عَنْهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن عن الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون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 قُل لا تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعمروا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي رتب لهم ولا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 وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ